عباد الله مما دل عليه القرآن أن العمل الصالح ذكر لصاحبه وموئل كريم للقائم به قال ربنا جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وبيّن جل ذكره أن الكافر والمقصر لا يتحسران على شيء حال موتهما وعند مقاربة الأجل من تحسرهما على أنهما لا يستطيعون أن يعملوا صالحا قال ربنا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعملوا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالعمل الصالح به بعد رحمة الله جل وعلا نجاة نجاة العبد وجماع الأعمال الصالحة ثلاثة أعظمها وأجلها أن يسمع المؤمن المؤذن فيجيبه، فإن ترك المؤذن دون إجابته من دلائل قسوة القلب ومن دلائل حلمان الله لذلكم العبد ومن دلائل أن ذلكم العبد لم يفقه بعد نعمة الله جل وعلا عليه. قال الحسن البصري رحمه الله. من لم يرى لله عليه نعمة إلا في المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه فإجابة المؤمن للنداء من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله والثاني من من جماع الأعمال الصالحة بر العبد لوالديه فإن الله جل وعلا قرن حقه بحقهما بل قرن حقهما بحق أن اشكر لي بالعبادة ولوالديك بالبر وقال وهو أصدق القائلين واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وحق الوالدة أوكدوا أعظموا أجل قال ربنا جل وعلا حملت أمه وهنا على وهن وعند أبي داود في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوماً في حلقته فجاءه رجل فقال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني خطبت امرأة فأبت أن تقبلني ثم خطبها غيري فقبلت فقتلتها لما أصابني من الحنق عليها فقال الأبن عباس رضي الله تعالى عنهما يا هذا ألك والده أي والدتك حية قال لا قال يا ابن أخي أكثر من الاستغفار وازدد من الأعمال الصالحة فلما خرج ابن عباس من مجلسه تبعه عطاء أحد تلاميذه فقال له يا ابن عباس أراك سألت الرجل عن أمه فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة وهذا كله ظاهر آثاره وجليله في القرآن والسنة وثالث ما يجمع الأعمال الصالحة صلاة الرجل في جوف الليل الآخر فإن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا آية السجدة فإذا وفق العبد أن يجيب النداء إذا سمعه ويبر والديه ويكون له حظ من قيام الليل فقد جاء بجامع الأعمال الصالحة ومن زاد زاده الله جل وعلا من فضله